الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذه المادة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا منه ما من ياتي له فلا مضللا فَوَيْلٌ لَّمْ تَجِدْ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَاشهدوا ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهدوا ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله ارسله ناصحا حكم وتعالى بين يديه سائر الى كافه الناس بشيرا ونذيرا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 يا ايها الذين امنوا اتقوا حق تقاتي ولا تكونوا الى وانتم مسلمون يا ايها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويرضى الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اسبق الحديث كلام الله سبحانه وتعالى وا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر امور محدثاتها وكل محدثه في دين الاسلام بدعه وكل بدعه ضلاله وكلها ضلاله في النار وبعد اخرج الامام احمد عليه رحمه الله في مسنده باسناد صحيح من روايه ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه ان رجل قالها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصني فقال النبي صلى الله عليه وسلم صل صلاه الودع واياك وبعد اعتذر به واجمع القياس مما في ايد الناس هذا نص الحديث وهذا الحديث فيه اجماع احكام تنوع نحو منا ان نقف عندها وان نقف عندها بايجاز شديد الحكم الاول طلب الوصيه و العبور الى اهل الذكر يعني العلماء وهذا منهج جاءت اليه الشريعه انه يكون في تواصل بين المسلمين حتى تصلح الحياه وحتى يصلح المجتمع من الاشياء التي تصلح المجتمع في مقام التربيه التي جاء بها الاسلام في قوله تعالى والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتراصوا بالحق وتراصوا بالصبر ولا هي واضحه والصوره واضحه ان الله سبحانه وتعالى بين بناء اتقان يعيش في قصران الا من استثناه الله سبحانه وتعالى الذي خرج عن دار القصران الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصد اذا الوصيه للمسلمين هي عباده وكان المجتمع الاول يتعقد بها اصلح المجتمع الاول فرجل كان يوصي زوجته والزوجه توصي زوجها ب بتقوى الله وب ما احلى الله وما احبن الله وكذلك الزوج يوصي ابنائه والاخ يوصي اخاه والمجتمع كان يتوافق فاما نقدم اثاث الرصيه بدون ان تطلب منه احيانا كان العلماء يقدمونها ويصونون يصونون المتبع واحيانا كان ياتي الشخص الى العالم يطلب منه الوصيه عشان كده بترجع الحديث بتاع العرباط ابن ابن سعد قال وامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هوذا بليغا وجلت منها القلوب ودرقت منها العيون فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانها موعظه امه باوشنا طلب الوصيه ونبينا صلى الله عليه وسلم اوصى قال وصيكم بتقوى الله واطعه لا والصحابة كانوا يأتونهم يعني أحيانا للعالم إذا وجد المجتمع في, مسجد في غير مسجد يقدم وصية ويوصي وأحيانا يأتي الشخص إلى العالم ويقلب الوصية مثل ما جاء رجل في حديث أبوه فقال أوصني يا أسر الله قال لا تهضر فكررها مران قال لا تهضر نحن نعود إلى هذه الوصية الآن إلى هذا الرجل وهذا الحكم الأول من أحكام الحديث الرجل اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصني هل ذهبت الى من يقدم لك الوصيه من يوصيك الاصل ما الذي يوصي في زمان هذا الذين يقدمون الوصيه كانوا في العهد الاول ثقه يعني العالم كان معروفا في العهد الاول النبي عليه الصلاه ما عرف تجلسوا مع معروف تجي تجي له واحد من الاصحاب من المتابعين قال كان العلماء معروفين لكن في زمان الفتن لا بد ان تحدد الذي يصيق او اقول لي اريد ان اتعبد بهذه العباده في باب الرصيه ومشهي لابويا الشيخ والصالح قال لي امسك في الطريقه يا شيخ تبى لهذه الطريقه وتبى لهذا الشيخ حدد من تتبع لي هو اعظم مثالاتي لاصحابي وولى لصاحب بضعة تقول له انها يوصي من المختاجين ده الله مغلبة مغلب وتلدم لا تحين من دم لا تحين من دم فلابد اختلط الحامل بالنابل الآن ما الذي يوصيك لا بد ان يكون من السيقات ذو اللي يعرف نوصك يعرف الحق يعرف الباطل لكن يجي وصيك المراهب القصيرة الطريقة مدخل لها هو الوصي المجتمع والطريقة مدخل لها بوصيك وطبك انت الموسيق من واو واو بموت انتكم كل كذب وضيف على امه الاسلام من اي بنطلان ابتدع بهم كثير من خلق الله طرزاهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحتلون سرعه هذه مثل اولى اوصيني لا بد ان تحدد من يوصيك كما ذكرت اهلا تتاكد من الشخص ين يكون امين وين يكون ثقه وعلى عهده الرجل اتكلم عن الحب الثاني فكر رساله يا ان شاء الله و النبي ما اتكلم اوصاه وصيه موجزه تكفي ورضنا نتكلم عن في هذه وصيه قد نحتاج الى ساعات والى ساعات والمنبر هنا لا تسمع فشوف الوصيه كانت مختصره ومفيده مفيده وهذا من جوامع الكلم الذي اتاه الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم فضمن الوصيه ثلاثه ثلاثه توجيهات ثلاثه توجيهات اول اول قضيه في الوصيه توصي قال صل صلاه موته بيتكلم عن هذه المثل بعدين المساله قال له الثانيه قال لا واياك وما يعتذر منك هذه سنه وحتى ايضا لبيانها وتفصيلها الامر الثالث قالوا اجمع الياس مما في ايد الناس اما عن الوصيه الاولى بيتكلم عن الصلح واهم وصيه اوصى بها الدين الله المجترع العام العباد اهم وصيه الصلح الوصيه اخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم قال في نفسه وهو يفرق هذه الحياه الدنيا في لحظات انتقاله من هذه الدار كما قالت عائشه في صحيح مسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كشف كشف الغطاء وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغطي راسه وقبل ان يموت وبعدين قال كان, كان اخر ما قال الصلاه الصلاه وباملك الايمان يعني اخر وصايه النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الامه على الصلاه يقول لهم الصلاه وصيكم بالصلاه الصلاه الصلاه ولهت ايمانكم الوصيه بالصلاه الخلاف ايضا لما جاء سنك ونفس المانكه بترجع لعمر في في بيان كان قد قدمه للامه الاسلاميه بعد ان ولي الخلافه في اول يوم قال وقفا خطيبا رضي الله تعالى عنه ايها الناس ان اهم الامور عندي الصلاه فمن ضيعها فهو لما سواها اضلع انت فاهم عمر قال ايها الناس ان اهم الامور عندي الصلاه اللي بيضيع الصلاه ثاني ما تيتم على شيء ولذلك لو عملنا بواجب هذه النصيحه امين مخازن ما بيصلي ما ترى اول القروش والله صح قروش امين الخزينه اساليك بلا ما انت خليك لكن شايفلك شغل نظيف ده مجرب ياكل وبيعرف ياكل من وين تجيبلك واحد تشغله معاك في الدكان وانت تكون مريض بتقول ده ظلم ما شاء الله بابخل الشغل والله فيها نجلس وجرينا صغير يقول لك انا شغال مع بتاع الدكان وبقول له ودارت الصلاة الليله ما صليت دوك الشغل صليها بعدين بعد ما ترجع بيتك او في اعمل اوصلي قبل ما جنب الدكان طبعا فاحل المتجر المسكين بيتفقد ده اخر يوم وده طبعا ما بيشتغل رجل يعرف قيمه الصلاه بيفوت يجيب له واحد يقول له واحد يقول له انا بشتغل لك 24 ساعه شفت الجمال ده ما ده انت ما تشبهه يقول له هي والله ده زي كده ده بياكلك انت ويجيب لك ده قريب طيب برضه ده والله ده لاكلك يعدي ما في الملينه لأنه ليس ضيح حق الله و لكن حق الله يحفظ حقك أنت إن أهم الأمور عند الفرق فمن ضيحها هو لما سواءك فلا تأتمن إنسان أبدا حتى الزوجة زوج ابتك ماتت ذلك يا زوجة الآن يأتي واحد يقول لك أحفظ أرضي يأتي واحد من, من المنقروح يتصلي يا ابن سأبتوا في صلي لأت زوج ابتك إذا أعطاكم من تردون دينه وخلقه فزواجون هذه الزوجة سأبتوا من فرقه مرتلط قال بيريشا قال بيريشا يضيع حق انا بقول هو ما حافظ حق الله يحفظ ارضك انت يا مجرم. مجرم ها في جنات يسالون عن جبن ولا يتاكد انه اي تارك فلد مجرم في الشريعه مقابل هذا المزريع اي ظلم ما بخلي قبل مجرم في في مقام الشرع المثالي اما من نظر القانون ما, ما بيعتبر مجرم ولو مجرم تلام مجرم وفتح بلاغ بدينه والله صاحي يعني واحد ما قلت له انت ده من المجرمين ليه طلعت صله اتشهد عليك اثنين وقال له حضرتك المتحري ده قال لي انا مجرم وجيب بشارع جاي انت كنت له مجرم اكل قروشك لا ضربت لا نكلك هنا قلت له يقول له والله قلت له بما انه حصل انه انا كنت في جناتي انت تسالون عن المجرمين ما سنككم في سقر قالوا لم يقلم لكم يصلين قالوا هل سغل ذي معا هذا مجرم في الكتاب هذا في الحجوة. حجوة حجوة التالية تفتش في المورقة وما تتخلق لكن في نظر الشر مجرم تاريخ الصلاة مجرم مجرم في مقام الشريعة ويعاقب في الشريعة الإسلامية بالقتل يقتل ما دام ينتسب الإسلام وهو مصلي يقتل وبعد ذلك يتفنوزة يزرق من الدفاعين خلامين يقتل لأن الله سلم قال أمرت في حديث عبد الله بن عمر يا ابن الخطاب هذه راي الله تعالى ما في صاحب مهرزه ومين توه مقاتل الناس كلام نبي صلى الله عليه وسلم حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه ويقيموا الصلاه ويعطوا الزكاه فيفعلوا ذلك عاصموا من دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم الله تعالى لو في شريعه حقيقه مش الشريعه بتاعه الترابيه وبتاعه الاخوان المسلمين ها بتاع الصلاه الصلاه عند التراب البلد دي بتاع المشروع الحضاري يلبس ربك احذائه وشاله بره ده مبسوط بالله الحكم بتاع الصلاه المشروع الاسلامي عند التراب بدل يقول اكتبوه بنص الشريعه في المشروع الحضاري جابوا غنيه اسمها غنيه الصلاه هو غنيه الصلاه يا ناس يا مسلمين ده مزيكا يا موحدين أدو الصنع المرض تتوضى وعاقل بتوضى ودارين الأمة أتى تصلي بمزينة تبا لهذا الترابي وتبا لجماعة الإخوة المسلمين وتبا لمن ترك صلاة حيث ما حدثنا كان الصلاة كفر نبع سلام بقى الكلم في حديث أبي داود عن بريدة رضي الله تعالى قال سمعته النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العهد الذي بيني وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر ما بالمجتمع يعني ان كل من ترك الصلاه كافر كما قال الرسول وفي الوجاب في فضل ان الرسول قال ان الفرقه بين الرجل والكفر والشركه والناس اللي يقاموا الصلاه على ضروب سته في الناس اللي ما بيصلوا ده مقام باء خرج روحه جهنم فا والله بنوك المدينه دي ما بيصلي تعرف عليها قد جت روحك وجهنم فا اما من بين الناس ثاني برضه بيصلي بيصلي على كيفه وده برضه ما ما اتخلف والله صح الناس اللي بيصلوا أما قال فويل للمصلي الذين هم عن صلاتهم سهوا لكن ده عم قبل اناتي اهو الناطر مفصلو زهتو بيتجاوم على دروب شتا اللي هو في قلبي قلبي قلبي مفصل لي يطلعني ويقول لك والله يا اخي نحن يعني ما, ما بنفصل هسه مسلم كده ما بنفصل انت هتسيب عليا لا ما بنفصل بعد كده في انا خليه على كده فين وقت ثاني ما مفصل لي ويقول لك انا بصلح واخر منه ده هو بقى قال لي والله العظيم قول لك انا بتصلي يا اخي ما جايبك في الجامع ولا جاي انت بالله تصلي في الجامع جامع فين ده اللي صلي في الفتحاف فين ده احنا بنصلي ده في مكه وده مجرم ما اصلي وده صوفي ده تفتي انت جخوف جدا مجرم ثاني ولذلك الدين بتاع الصوفيه دين بتاع باظ كله بقى مضيع هو فيه؟ ايوه ما عندك علاقه وما في الماده وكتابوا في الكتب بتاعته وده من بيقابل الحيره على انه على انه بيقول لك هو تارك للفرض وكافل ها لكن ما بيقول لك انا تاركه والمشكله عامه في داوته ترى ما بقول له ده بصفه صعود ومحروه عندك ده انت مجري ما ما اختر لي وشغلت في شغل فيها اما لما يكون شيخ ابوك الشيخ ما أبو عنده حيره مشكانه كجلق كجلق كجلق وبده ها والجمال الحرام نتصر ويؤذل للصلاة الحرام كل يوم تشوفهم صلاة صلاة فعلا. الشيخ وهلهم فتشت الشيخ اللي جيتم الشيخ صل الظبيب الشيخ الطريق قولك الله يدير منك وحاجات برعب عشواء لا يقول حاجات برعب عشواء لا ما أتصلي ما أتصلي ده كافر بجرم وعام بداها لدول إبليس الله وليه الذين آمنوا يخرجوا من الظلمات إلى النور والذين كفروا ويقفوا الثالث يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار الفائدة حتى كذا أردت كلام كتابهم الكتاب يعد عندي في المكتبة غريبة وأردت كلام بأدلة أو براهيم موسق من الكتابة سنة وما كتبه القوم في كتابة المزر العلمية لأصحابة الطرق الصوفية تعليم المزر الدالي ولكن أن تتخيل أنه ذا التابة تعديل وكتبت على طريقه ثمانيه صوفيه وسيده والكاتب الان الكاتب اللي الكتاب ده واللي بيدو باب في منطقه طاقه بيزوروها وبيبركوا التراب وطلع حجي ما شيخنا الكتاب كتبوا قبلنا فغينهم الذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فوين لهم من ما كتبت ايديهم ووين لهم باكسبون فكتب قالوا من كرامات طبعا إذا اتكلمنا بلكنتوا أقولوا بالكرامات لم نؤمن بها لكن كرامتك نوع كيف كرامتك مخالبا التتابة سنة هل يمكن أن تكون الكرامة هي عبارة عن معصية هل المعصية تكون كرامة لكن عند الصوفية الكرامات معاصم يعني تعصي الله كذا دي كرامة عندنا والكرامة هي عبارة عن توفيق أنتجاتك الكرامة لأنك تطيع الله ولا ينوب الذي يطيع الله يكرمه الله لكن لا يمكن أبداً أن تكون الكرامة معصر الله فبيتقل الكاتب على الهنوة الدائم قال ومن كرامات سيدي عبد القادر الدشتوطي ودوال كبير قال لي ماذا؟ ودوال كبير الدشتوطي قال أنه كان لا يصلي الظهر أبطل بكرامة أبطل ما يصليه كل كل من كرامات الدشتوطي في الكتاب التعصفية في صفيري ومع ذلك فرادوا من التقومه وانت فاهم انت لعبت لعب حالي تكوف يدوك في المغنى إذا ده تمشيه عنهم أمش فارق طريق المعتلم وابقى خوفي أو أنصارباضي أو شيء على أي اكتلاع كلام إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة أرسى منهم في شيء فقال أنه كان لا يصل للزور أبدا وكان إذا أدن المؤذل لصناة الزور المؤذلما يقول حياة أرسال الزور يقول غطوني بالمهلاد نصة نهار غطون بالمهلاد لما كان قد جاء والدوره قال فنغطيه بالبلاء فنرفع البلاء ولنبيت ما كمان ده مش ليل في ليل الراح في ليله تعالى جلنا ما كمان اين ذهب تشكوا هذا وكله كذب قال وعلق الكاتب اللي هو ده قال ولي على دع علم اخي اعلم لا توشلال يروح بره عطل انا كاتب وين اخي ان امثال هؤلاء لا ينكرون ليه ليه دي جبل قال فين منهم من يصلي بنا ده يكون بيصلي في نق ومينهم من, من يصلي بنتيها ومينهم من, من يصلي بغوبه قريب دي ما لقيتهاش في الخريطه ومينهم من, من يصلي بسد اسكندره سد اسكندره في الخريطه بتاعه العالم ما لقيتها ومنهم من يصلي بجبل قاف جبل قاف اللي في الخريطه بره والدول تاركني الصلف ده ده تارك, تارك لينا ذلك المطلق ومثل ما قال محمود محمد طه المرتد عن الثم في كتابه الصلاه ان العبد يرتقي بالصلاه صلاه التقليد في كتابه الصلاه هي ثم يرتقي لان الصلاه معراج العبد الى ربه يعني الصلاه يا توصلك لله الى ان يصل العبد درجه يتخلى فيها عن الصلاه صلاه التقليد صلاه التقليد الحقيقيه ويصلي صلاه الاصاله يا جماعه بتاعه الحلوه بتاعه الصوفيه هيات بطريقه ثانيه قالت تترك ده شويه ويصلي شويه شويه, شوية, شوية. بعد شويه تخلي الصلاه التقليديه كيف ترتقي وهي صلاه الاصاله وصلاه الافاله قال ياخذوها العب من الله دون وقف ما لا ما تصل انهم ما يعرفوا سبب دون وقف بناء الصلاة التي عرج بن الله سلم الضعجة وجلبة هناك في الإسانة الإعراج ثم جعبها وخفضت من خمسين إلى خمسة دي الصلاة الجمالة أما الصلاة التي تحت الجغوريين تحت مضمع مطاقب كل صلاة لا يوجد صلاة لا يوجد صلاة الصوفية يوجد صلاة الناس الذين يصلون في بعض الناس يصلون إلى كمتشغلانا يصل الظهر مع العسر ومع المغرب وعلى غاية ما هي لعبة الكشتينة وعلى حد ما يتم المسلسل وعلى حد ما ستنتهي اللعبة بتاعة الكورة وبعد ذلك على كبه وده برضو ما ماري منها لأنه قالت فخلف من بعدهم خلفهم فضعوا الصلاة واتبعوا الشعوات فسوف يبقون غياء بعد ذلك قال إلا من تاب وآمن وعمل صالح هذا الاخر الآن قال هؤلاء الذين أخروها عن أوقاتها وَلَوْ تَرَكُوهَا لَكَبَرُوا فكثير من الناس الآن يصلي لكن بالهوى وذي ما تقبل عند الله يصلي الصلاة مع الصلاة الظهر مع الأسر العاسم مع المغرب جاء لديهم برضو جهنم وفي جهنم في حاجة إسم ويل وغاجب في جهنم فهو يصلي الذين هم عن الصلاة هم ساهون الذين هم يراؤون ومنعون المعون وساهون يأخر الصلاة عن وقتها وشكدا كان صلي صلاة المودع هذا بالنسبة للناس اللي يصلي يعني كمان يصلوا صلاة يخشعوا فيها قد أفلح المؤمنون بلا قول يعددهم في صلاة مخاشعون وعشان الإنسان يخشع في الصلاة لما يصلي يتذكر معنا قول الله سلم صلي صلاة مودع يعني لما يصلي عشان تصل على الخشوف تتخيل إنه دي آخر صللة إذا بتصلي الجبعة يتخيل إنه دي آخر صلاة والعصر بتكون في المقابر يصلى عليه دي من الوصايا المهمه اللي ورثتها للوصيه اقول قول هذا واستفوا الله لكم فاستفوا من كل ذم ان الله اخره الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا النبي وعلى اله وصحبه المهد ومن سلك نهجه وسله بسنتي لا مود و بعد ما جلت مع وصيتي لما سلم لذكر صحابي او صديق قال صل لي صلاه الودعه الوصيه الثانيه قال واياك وما يعتذر منه ودي برضه مساله مهمه جدا الانسان يتعامل بها مع الخالق والمخلوق يعني اياك وما يعتذر منه والذي يعتذر منه هو الخطا انت عشان تعتذر تقول اعتذار جه ا بيه للمغصي مش كده ولذلك علم الانسان قال قبل ان ان يقع في الخطا وقبل ان يقع في المعصيه التي يهم ان تكون في حق المخلوق او في حق الغالب انت ابعد منا عشان عشان ما تمشي تعتذر والاعتذار امر وقد لا يقبل وان كان نبينا صلى الله عليه وسلم قال التمس لاخيك عذره التمس لاخيك عذره ولكن اذا تبقى المساله لان في حق المخلوق بتبقى يوم القيامه لا انت تتكلم في انسان وكثير من الناس يخطئون في حق هذا ياخذ ماله يسرقه او يتحدث في عرضه الاهل ويبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمه عند اخيه لازم يكون في اعتذار والاعتذار منه كما كنت لك وانه صلى الله عليه وسلم قال لاعتبار انه مر و صعب على النفس لانه اما ان يركبك الشيطان ولا تاتينا ما احيانا انت بتاعت نفسك انك اخطات بعض والكف خطا الانسان بيؤنب ضميره انت فاهم ويحاول ان يعتذر للشخص لانه بيعرف انه باسلهم غالي ومن القيام وشيل من الاحسرات ذات من كانت له موظبا عنده فيه فليتحللها منه قبل ان ياتيا يوم لا تنفع فيه ولا ديننا نؤخذ من حسناتي بقطع الضرب ضربا فاذا وقعت المصيبه في حق مخلوق ولا لا بد ان تعتذر لنفسك يعني عشان بعدين ما تبدا تسدد يوم القيامه بالحسنات وتضيع الحسنات واما يكون الاعتذار بالنسبه ليك مره تقول يا اخي خلينا نمشي في جهنم يا ابان لو ما انا انا انا اعتذر له وانت المحتاج ما انت اللي واقع بالماسي وما محتاج للاعتذار عشان تخلق يوم القيامه لكن ابليس ياتيك احيانا يقول لك يا اخي ما تعتذر له ما مصطاع وأنت في هذا المقام محتاج لهذا الشخص قبل أن تقوم القيامة عشان تعتذر وعشان تتخلص أنت من حق هذا الشخص بنص الحديث الذي قلت لك فيبليس إما أن يمنعك من الاعتذار فيزيدك قغيانا إلى قغيانك وأنت الخاسر وإما أن تذهب إلى الشخص لتعتذر يقول لي انا في الحقيقة يعني اتكلمت فيه وختيب الناس يتكلمون فوقنا ويطلبوا الاعتذار ويضربوا ليه مرات رسائل والمشكلة تكون مراتا صرصونا أنا صوفي واللعاقل ما بعد اعتذر ليه لأن طبعا صرفيها فيها نادر جدا يجيني صوفي يقول لي يا الله ربنا هدا ليه ويعني الحمد لله كنت مكرهت فيه ونادبنا لكن احيانا يكون لنا سبزق لأن صرصونا ذاته بيصلي معايا هنا هو شاب وعاطل ما قال له والله يا اخوي صلي معايا ويمرق طنط بيتكلم فوقي بالرنا اقول لك يا اخي شيخه غليظ يا اخ ما اخدته بالكلام وفي النهايه راح اضرب وجهي له الشيخ قال لي شيخ ابن انت متخنق انت كنت متقلب مول مول ويمكن بقى عقله فلك ليه ومرات رسلي لي رساله رساله ما بعرفها اتغبلت التليفون مرات واحد يغير صوته وانا عارف والله والله لا لا لا ما بقى, بقى الا جنينك يفوق اشوفك, أشوفك تجرب قدامك وبعد ذا كان مخيل لا لا لا لكن لو جيتك وداعتك عندك عشان انت فاهم فقد ياق وما ينتظر منه ما تقع في خطا لازم انت تكون عاقل تكون عاقل قبل ان تقع في الخطا ده ما دعت لي شرعه ان تفكر أن تعمل بحقك حتى لا تقع في مساة الاعتذار وقد لا, وقد لا توفق في ذلك إطفاقاً وقد لا يؤفى لك فأنت الخاسر وإما أن تكون في حق الله وبعدين أرى مغفر لكن في النهاية إنك مات الجزماً الله يغفر له مع الله عز وجل إذا, إذا كاتل محر في حق الله فالله رحمته واسع فتح باباً للتوبة فتح ربنا الكتاب وقال كل يا عباد الذين اسرفوا على انفسهم يا تقوا برحمه الله ان الله غفور رحيم بيغفر سبحانه وتعالى يعني يغفر يعني ان الله يغفر الذنوب جميعا لكن قد ما تجد فرصه انك تعتذر لله وتروح انت يعني على على جمرك يعني وانت بتحصل لها ممكن تموت فيها يعني تشرب في خمر كده تقول والله بتوم بتوم ايه بعد بعد ترا تسليم وتوب وامشي الحج والله ممكن يترك عقبالك لكن المشكله هي ما تليت فرصه تتوب لو تبت عقبالك لكن خالوك بيشرب معاده ذاته ويطلع له سكينه بمرضه في وقته ذا تنزل المدار قبل التوب مش بس كرب معوجر المشاكل هذه تبوت بدون ان يقتلك هذا بحمى ملاريا ثابت نايم كل قبل ان تعتذر يقنت ما وجدت فرص الاحتجاب وانكم هبل الكوب وعطل العقل ولذلك كان وقف في جنب الله وان كنت لمن الخاسرين او تقول الى او تقول يا رب لو ان لي كره فاكون من مما في ايد الناس وده التعيس سعيد قلبك مرتاح خاصه في زماننا ده يا زمان, زمان الحضاره ودنيا بصطك وكل يوم مخترع جديد وكل يوم زينه من زينات الدنيا انت فاهم ف اجمع اجمع الياس مما في ايد الناس انا طبعا اللي غثهم لا في غني وفي فقير ناس الله بخلهم في الرغد وناس يعني يعني قدر عليهم قدر عليهم في رزق وشويه بينات بياكل جد والله فعا يومه بينادياكل حمضان يومه وانت هتقول معنى ناسك معمارك انت فايل وانت ساكن في العشوائي وبكره يكسروك فانت عشان تعيش سعيد انا باسلم قنات واجمع الاياث مما في ايد الناس هو عتنجلب بقى ادم وتزلمه في ناس بتجوع عرب في في عشان قرود بتاعتنا يزين نصر والله سايت لغاثنا من الكلام زي ده اكان لقمه كذره تعال الشغال معاه بالهزمه ما تمشي بسرعه وي انا بدي مرتب واميته بدل الصلاه سليم وي الله كم جيل صار له وده كان قاعد يدور لقمه كذره وي صار غير بكرهونوا بكرهونوا الله بكرهون عشان خاطر يقول <تصفيق> يعطيك من الرياض انتم اللي جرات هاي الغلب بدي دعواجيت Мій і на yelledі, звірте мені з проєктуємо, stealingам у ми, св Alcoholі, про те, в підлядій, а яй不會 у ці і не споку і корюти你們! тут mistі сім'ї? embry시� calculations, Radio- derivі однєφο, helці має йому aidі. Це умов». Ми inse CF прямі не збуває. року не pén ночі. Якщо започ u то, то خليك دور خلاص انا فوق اوعد تنزل هناك لزول عند جروش ولا عنده عمارات تبغى قمطات عين انه دي بالجم الجروش دي مالك بارك, بارك ما انا خليك خليك بحالك لو ما سلم قد افلح قد افلح من امن وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما اتى خليك مع السنه لا قد افلح ها من امن امن امن كن آمن. امن من خيب <تصفيق> و... وقنعه الله و... وكان رزقه كفافا وقدر حوجته ولكن مبسوط بالحكاية وقنعه الله بماته فغلط مع السنفية تجمع لياسر بما يرى لا يريدك شيئا ولكن لا يريدك شيئا أحكم في الغنة الغنة يريدك في هذا الأدى يريدك أربع إيديك لله عز وجل وما يريدك في نهاية حتى إذا لم يعطيك الله عز وجل الدنيا بأخبارها ماذا تعني الدنيا إذا حرمك الله عز وجل الدنيا كلها لما متت به 70 سنه كنت بتفطر ب طرب بس يا جماعه ما الناس بياكلون حمضار بالحياه هالكلام هذا في الداخل وهذا كله قطاع ضر ما انت بتاكلوا وياكلوا ليه غروحي ما بروحي ماذا تعمل ما بجي حمضار يا اخي في نهايه المطاف فتجمع الياس بما وده لكن تجمع دائما الرسول قال واحد من الرسول قال لقد كانت نفسي تتوق الى الى الى ان قرات قولا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم انظروا الى من هو ادنى منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم ذلك اجدر ان لا تهدروا نعمه الله عشان تحقق المعنى ده النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا اللي تحت منك عشان تجمع يعني انت عندك ان انظروا انت عندك ايدين ايدين قران ودين انظر لك لواحد قران ولثنين واحد عشان تعرف نعمه الله عندك شوف لك واحد تحتك انت عندك اناه وذاك انت احر واحد ماخذ وذاك الاثنين بعد عارف يعني تطلع جوج واحنا هذا قال واجمع القياس مما في ايد الناس دائما خلليك ذل انت في غنى عن الناس ما هم ياخذوا علم الرزق ومعطاههم فيات المطاف قد يكون سببا لباد حتى لانهم ذاته قد يكون نقمه عليك من حيث تدري او لا تعرف فهذا مناقش وصية أن أسلم لذاك الرجل وهي وصية للأمة أقول قول هذا وأستقرر مالي لكم وأستقرر من كل ذا من, من أغرف الرحيم